وروى النسائي والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يا حي يا قيوم